تسمع كلامي وما تنفسش غيره وياك تتصرف من غير ما تقولي اتفضل يا مولانا تعمل شركة وانت ما تدخلش فيها وما لدخل مين حد من عندنا مع ندرة ندرة مش هعيد الكلام تاني زي ما هي مسكك من زورك لازم تمسكها من زورك ولو ما وفقتش وما ليلتا لازمتك ايه طماحة يا زاكي كلبا عقلها حلاوة يا مولانا دي بقت حاجة تانية لا تانية ولا تالتة انت اللي بقت خايم طب افرد ب انا هعمل ايه انت ما تعملش احنا اللي هنعمل حضرتك هو بيجي يعمل ايه عندك مش فاهمه ده كل ما دخلته بتزق اكتر ليه عمل ايه تاني بصي ايه ده هو ضربك وقدام الولاد كمان اللي قعدوا يعيطوا طول الليل والله حرام حرام اللي زي جوزك زي يتجوز اصلا ومعلش اسمحي لي تاني اهلك كان عندهم حق لما كانوا رافضين جوازك منه اعمل ايه بس في قلبي احنا نتجوز ونحب مش بس لكن في حاجه اسمها عقل ومنطق توفر اجتماعي اني جايس الناس بواحده تانيه وانت الناس بك واحد تاني انا غلطانه من الاول اني ما سمعتش كلام اهلك كان لازم تفكري صح هل تربيتك مناسبه لتربيته تعلمكم ثقافتكم عموما اللي حصل حصل ولازم عشان خطر اولادك يا الموضوع معاه ويتعدل يا تسيبيه وتبقى مطلقه وإيه اللي هيحصل يعني لما تكوني مطلقه ما انت عارفه كلام الناس واللي اعرفه اكتر ان اولادك لو فضلت المشاكل بينكم وقله القيمه دي ولادك بقى ولا كلام الناس؟ لا، ولادي طبعا تهاني، تعرفي ممرضة اسمها ميرفد ملكش دعوه بأي حاجة أنا هزبط المحامة والشهود وورق عرفي وكافة شيء وأنا حمضي بالعافية؟ لا طبعا، انا هخلي يزحف علشان توافقت الجوزية وده إزاي بقى؟ بطالة حطيله لقرس بتاعتنا ده كان يتجنن ما هو ده اللي إحنا عايزين؟ اتجنن ويجري وراك عشان الحبوب دي ساعتها لو قلت له طلق مراتك ورم ابنك في الشارع اسمع الكلام ايوة ايوة افتكرت دي واحدة كان خطبها قبل ايه ده وحضرتك تعرفيها منين لا لا ده كان بيحكي لي عن ماضي بعد ما طلبت منه يعني فقى بسرتها يخرب بيته يعني لسه فاكرها لا ما هو ده مش طبيعي يا تهاني الراجل بيحكي عادي هي اصلا عملت مشكلة كبيرة قوي لما سابها وتجوزني جايز عشان كده لست فاكرها عموماً خلينا في موضوعنا جوزك يعني أنا هقعد معاه آخر قاعدة وإذا لقيت مفيش منه أي فايدة لازم تبقي قوية وتواجهيه وتسيبيه عشان خاطر ولادك أنا فكرت كويس في اللي انت قلتيه وبصراحة عندك حق ومليون حق كمان ما شاء الله ايه النور والايمان اللي ظهر عليك فجأة ده؟ ده هتتريعي بقى ولا ايه؟ لا والله فرحانة بيك ما علينا بعد ما طلع بقى عندي حق هتعملي ايه؟ هعملك اللي عمرت ما تحلمي بيه هتمل آخر هعملك شركة ليك لوعدك وهدخلك مناقصة كانتين المدرسة وهخلكي تكسبيها كمان وانت؟ ما انت عارفة ظروفي؟ لا انت انت انت هتضحي بايه راس مالي الشركة كلها من عندي يا ندرة وانت هتستفيد ايه زيتنا في دقيقنا ومش معقولة انا فاعك والدريني وهعملها الوحدي لازم شركة مساهمة عشان تخش المناقصة ومين بقى المساهمين يعني اللي فكرنا فيه طلع مصبوط جدا يا ماما وفي لعبة كبيرة بتتلعب على يسري وعلينا يبقى لازم ندخل فورا لا رأيين رائب من بعيد عشان يسري بقى عينة دي اه وغبي كمان قطر <تصفيق> انتي برده يا ماما في الحق يا حبيبتي طب بعيدا بقى عن موضوع يسري مرات فاروق دي اللي سمعت هاني انا نصحتها نصيحة وعايزة رأيك خايفة او يكون غلطانة بكرة جايبا لك زباين بس من نوع تاني نوع تاني؟ ازاي مش فاة؟ بكرة تعرف هي فزورة يا مرفت انا عمري عملت حاجة مش في صلحك؟ بصراحة لا يبقى تشرب النسكة فيه وتسيبني أزبط لك كل حاجة غلط يا سعيدة غلط وهنا عشان كده سألتك مش مفروض قبل أن تشري عليها إنها تنفصل وهو كمان زفت قوي يا ماما يعني بيضربها وبيهنها قدام الولاد يا حبيبتي يا حبيبتي الموت بنتا مش في وعي ده بيعتبر مريض ومحتاج علاج ولازم كمان يصعب علينا فاروق فاروق ده يصعب علينا إزاي بس بعد كل اللي بيعملوا ده أيها حبيبتي لازم نقف جنبه ونقول لكل اللي بيحبه خليكم معاه لأنه محتاج لكم صوري عندك حق طب أعمل إيه أنا بعد الوقتي؟ ما تعمليش أنا اللي هعمل <تصفيق> انا أنا بقولك أهو ليه بس يا قبل النظرة دي فرصة أقام من مستقبلي يا غبي حد شرافي جنبي هنا هو عايزك منظر واجهة وحيجيب حد معاك يتابعه مهنا اللي معرفش حد وبعدين تعالي هنا هو احنا مش اتفقنا ولا حتسيبيني مرمية هنا في السجن انا عندي اتفاقي بس لازم أجيب آخره أقولك على فكرة تحطيه فيها في وش المدفع ياريت وتنزليلي خمسين ألف جنيه من اتفاقنا إيه؟ قولي بس إيه اللي بتولي ده؟ وده شرط الوحيد وانا مراتي وام عيالي دخلها ايه بالشراكه وتعرفك من ايه اصلا وبعدين لو الرقابه الاداريه عرفت هروح في 60 دقيقه بدل ما اروح لوحدي على الاقل لو عايز تلعب بديلك تلاقي حاجه تلمك وتخاف عليها عيالك ومراتك ومدام تقدر تخلي المناقصه ترسى عليا يبقى ليك سكتك ولو قلت لك مش موافق يبقى يفتح الله الندرة دي مش سهلة زي ما انت كنتم فاهمني والله يا مولانا ما كانش فيه اهبل منها والله ده باين عليك انت اللي ما تكملش عشان خطري ما تكملش وقولي نعمل ايه هي عمرها شافت مراتك لا تعرف اسمها برضو لا طب روح قول لها انك موافق واسيب الباقي عليه ولا بلية نعم يا ستا روح هاتل واكس عويل القواجي يغيرلي الحجر ده ماشي يا ستا وانت يا زف نعم يا ستا مش هتخلصنا من العربية اللي بقى لك اسبوع فيها دي صاحبها عايز شغل مخصوص والسوسة اللي طالبها مستوردة طب اخلص بقى خلينا نقبض بصراحة كمان يا أسطى ده عايزة ايدك الحلوين الشغلانة تيلة عليا ماليش مزاج ما انت كل يوم بتعمل مزاجة اهو جرهي هلا انت, انت هتقطمني العفو يا أسطى ده انت خيرك عليا وبحبك ونفسي ترجع كده زي زمان مساء الخير أهلا مساء النور اتفضلي ه أيو أنا عايزك في كلمتين خير حضرتك جالك كلامي عايز يعمل فيك زي ما عمل فيها بالزبط بس برضو قال لي كلام معقول قال إن الرقابة الإدارية لو عرفت هيودوه في الستين داهية نعم وده مين ده بقى علشان يرقبوه يعني هيسيبوا القضايا اللي وراهم ويدوروا ورا مخمر عبد الموجود يا سلاة يا ماما سكوتي سكوتي رعبته وبقى مش عارف يعمل ايه قلت له ان اعرف ابوها الله يرحمه وان لينا ناس في المباحث وان سيرة بتاحته جات قدامي كده وعرفت انه مترائب ولو يعني ملمش نفسه هيروح في ستين داية هو صدقك؟ وانا ما قلتلكيش ان كنت ممثل في مصرح الجامعة واني كنت ممثلة اولى في مسابقة الجمهورية اول مرة اعرف قلت له انتجوزت وخلفت الجد على انت متجوزة كان زباني فاتن حمامه <تصفيق> مساء الخير يا فندم مساء النور انا دكتور ابروشي صديقه يسري